قالوا سبحانك ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك من أONYA ولكن ما تعتهم ولكن ما تعتهم وأبائهم حتى نسوا الذكر وكانوا قوما